تقول السائلة من تونس هل تجوز الصلاة بالقفازات؟ الصلاة صحيحة بالقفازات وتغطية الوجه في بيتها لكن السنة أنها تخلع القفازات وتكشف عن وجهها إذا كانت بدون حضرة الرجال يعني الأجانب إذا كانت في بيتها استحب لها أن تكشف عن كفيها ووجهها لكنه ليس بواجب والله